يَوْ إذَ تَذكررُ الإَِّا سانأَ لَ الذِكرى يَقولوا ياَا لَيتَنِي قدمتُ لحياته فيَوْمَئذِ الل يُعَذِبُ عَذابَهُ أحدد وَلا يُثِقُ وَساقَهُ أحدد يا أيتُهم نَفْسُ الموطن إ يجع إلَ رَبّك راضَةََّ